بوك تو تريدسة ادن واحد وثلاثون واحد وثلاثون في, 3. في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة يا خوش زاكوسكو من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات يا хочу سلطة من فضلك واحد سلطة من فضلك واحد سلطة يا хочу سوب من فضلك واحد شوربة من فضلك واحد شوربة يا хочу десерт من فضلك الحلوى من فضلك الحلوى يا хочу морожево з вершками من فضلك واحد ايس كريم مع كريما من فضلك واحد ايس كريم مع كريما يا хочу фрукти або сыр من فضلك فواكه او جبنه من فضلك فواكه او جبنه ما хочемо снидати من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر ما хочемо ابيдати من فضلك نريد ان نتغدى من فضلك نريد ان نتغدى ما хочемо وعشريتي من فضلك نريد ان نتعشى من فضلك نريد ان نتعشى شو بحبو تشتهى على السنيادوك ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور بولوچكو ز مارميلادو م يمدو خبز حمام صامولي مع المربى والعسل Хліб хамам хамамом з мармеладом Тост з ковбасою і сиром. Хліб тост з соджук та جبна. Хліб тост з соджук та جبна. Варене яйце. Байда маслука Яєчню. بيضه عيون بيضه عيون اومليت اومليت اومليت بودلاسكا شي يوغورت من فضلك واحد زبادي اخر من فضلك واحد زبادي اخر بودلاسكا شي сіль اي перець من فضلك ايضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح وفلفل بليزكا ششكلانكو وادي من فضلك كوبايه ماء اخرى من فضلك كوبايه ماء اخرى